السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عليكم والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى عليكم وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وبركاته. يوم الدين ورحمة الله الله وبركاته. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأحينا مسلمين وامتنا مسلمين وألحاقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم يا ولي الإسلام واهله مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين آمين يتواصل لقاؤنا مع أولئك العارفين الذين أبصروا فتبصروا وعرفوا الحق فاتبعوه ودعوا إليه ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم وأن يدرجنا في زمرتهم في الدنيا والآخرة اللهم امين وما زالت هذه الأقوال من كبار العباد والزهاد والعارفين والأولياء ثقات الأمة ورجالاتها الأكابر ما زالت هذه الأقوال تتواتر علينا لنكشف من خلالها حقيقة العارف بالله عز وجل من هو ما خصائصه ما صفاته ما أبرز سماته كيف حاله وعمله وقوله مع الله عز وجل ومع الناس وأبدأ بمقولة لابن القيم رحمه الله تعالى يقول العارف في الأرض العارف بالله عز وجل في الأرض ريحانة من رياحين الجنة إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة العارف بالله تعالى في الأرض ريحانة من رياحين الجنة إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة يب surpassين تجالس العارف المريد يعني طالب الحب الباحث عن الحق والحقيقه المريد طالب الخير مريد الخير الباحث عن مرضات الله عز وجل الساعي اليها العامل لاجلها فكل من جالس العلماء واقتدى بهم وسار على نهجهم اعنى العلماء الربانيين فانه باحث عن الحق والحقيقه ساع في مرضات الله عز وجل يطلق عليه المريد اراد الخير واراد الوصول اليه اراد الحق وأراد الاندراج في زمرة أهله وأن يكون من العاملين به المنافحين عنه يبى ابن القيم بيعرفنا بيقول العارف بالله عز وجل في الأرض ريحانة من رياحين الجنة إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة يبى من دلته على الله عز وجل حاله وفعاله ومقاله فليس من أهل الأرض بل هو من أهل الإيه؟ من ليس من أهل الدنيا بل هو من أهل الجنة من دلك على الله حاله وفعاله ومقاله فليس من أهل الدنيا بل هو من أهل الجنة بإذن الله عز وجل نحن لا نقطع لأحد بالجنة ولا نشهد للأعيان لكن بنبدأ أوصاف طيب حين تريد أن ترغب في شيء ما أو أن ترغب فيه أو أن تحظى به بتعمل ايه؟ بتاخد منه شمه بتدوء منه حتة كده بتاخد منه عينة بتقول له وريني وفردني لو عجبني اشتري لو عجبني اخد وعلى قد ما يعجبني على قد ما حاخد لو عجبني اوي اللي في المحل ده كله لو عجبني نص نص لا اديني شوية كده يعني لو عجبني كده حاجة بسيطة اديني حاجة بسيطة كده اجرب فيها ربع كيلو نص كيلو وصلت كده فالعارفون درجات منهم من اذا جالسته انخلعت من الدنيا وانشغلت بالاخرة منهم من إذا جالست ملأ قلبك بالإيمان فلم يعد فيه مكان لوسواس أو هاجس أو خاطر سيء من العارفين من إذا جلست أشغلك بالله عز وجل وعلقك به فلم يعد في قلبك مكان لسواه من العارفين من إذا جالست شغلك في شيء ولم يستطع أن يشغلك في الشيء الآخر علشان كده ينبغي أن تنوع مجالسك ينبغي أن إيه؟ تنوع مجالسك وينبغي ان تنوع روافد العلم عندك فتجلس الى هذا العالم وذاك والثالث والرابع وكل يؤخذ من كلامه ويرد عليه وشعارك وانت تجالس هؤلاء العارفين اللهم اخف عيب شيخي عني ولا تذهب بركه علمه مني زي بالظبط واحد بيدخل حديقه غناء ما بيكتفيش بزهره واحده شوف البنفسجي والحمره والصفره والزرقاء ومش عارف وياخد من ده شمه ومن ده شمه وكل عطر ليه ايه كل عطر ليه إيه؟, ايه زبونه اه ايه بقى اللي بتشمه ده ايه ليه رائحته المميزه والمميزه فاللي بيشم مسك الليل الورد اللي ما بيطلعش ريحه بتاعته اللي بالليل ده يجي يشم حاجه تانية جنب منه يلاقي مسك الليل ده مسيطر على المكان والفل اللي اختفى والكلام ده تيجي بالنهار تلاقي مسك الليل راح فين ولا ليه اي ريحه هو لون بس ففي عارف تعود معك مجال وما تعرفش تعود في المجال التالي تخصصات بقى علشان كده ما تحترش لما تشوف كل علم مشغول بحاجة وده يحل اشكال كبير عندنا العلماء رياحين العلماء رياحين والرياحين ليست صنفا واحدا بل عبير كل ريحان وكل زهره له ما يميزه عن الاخر فتيجي تلاقي بقى كتير دلوقتي اين هؤلاء العلماء الذين يهزون المنابر من الواقع ومش من عارف يا سيدي العالم ده تخصص في الرقائق لا يحسن غير الرقائق وهو مبدع فيها ومقدم فيها ومجيد فيها واذا تكلم في الرقائق هز القلوب وأثر العقول وحرك النفوس وجيش المشاعر والأحاسيس أقول له روح تكلم في حاجة تانية؟ لا أقول له خليك في الرقاق زي ما أنت وفي عارف آخر بأمور السياسة الشرعية وفقه الواقع ولا يحسن الكلام في الفقه الفقه بقى العمل اللي هو المسائل ولا يعرف ولا يعرف الكلام في خصائص العقيدة وأصولها ودروبها ولا يعرف الكلام في الرقائق بل إذا تكلم تكلم في السياسة الشرعية وواقع الأمر ويجيد ويدقل ما تجيش تقول لي ده ما يعرفش حاجة في العقيدة ده ما يعرفش مش عارف إيه ده ما يعرفش إيه هو عارف الوجبة الرئيسة عارف المنطلقات والأركان والثوابت وآتاه الله عز وجل بيانا وقوة فكر ورجاحة عقل وميزان دقيق في السياسة الشرعية ودرية الواقع واحد تاني تبصي تلاقيه خبير في الفقه ومسائله وفروعه واختلاف المذاهب واختلاف العلماء يعرف هذا ويدقنه واذا تكلم في الرقائق لا يستطيع أن يؤثر فيه وحيحول الرقائق لمسائل فقهية واذا تكلم في السياسة لا يحسن شيئا فيها ما تجيش تقول لي يا عم تشغل في الفقه على طول وما يعرفش حاجة في السياسة والواقع عايز كذا يا سيدي دا تخصصه شم منه الفقه وروح شم السياسة من عند عالم ثاني أو عار وشم الرقائق من عنده واحد ثالث ويسيب السياسة والفقه الثالث والرابع والخامس وإلا بقى الحرب دلوقتي شغالة على الفيسبوك الحق فيسبوك ده يطلع لنا على آخر الزمن وعلى إنترنته وعلى الجرائد يقول لك العلماء يتكلمون مش عارفين ولا يتكلمون عنه كل قدر كل مريم ما كان إيه يحسنه في عالم ربنا اداله كل الإمكانات دي ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء إذا تكلم في الفقه أجاد وإذا تكلم في السياسة أفاد وإذا تكلم في الرقائق أخذ بمجامع القلوب وإذا تكلم في العقيدة ثبت أركانها عند الناس خلاص ذلك فضل الله وفي واحد لا يحسن غير باب واحد خد الشمه من هنا وروح شم شمة تانية من مكان تاني شمت العطر يعني مش شمت حاجة تانية عشان فيش حد يسرح معايا خلاص ابن القيم بيدينا النهاردة هدية هات السلم العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة اذا شمها المريد اشتاقت نفسه اليه الى الجنه فيا ترى بتروح تبحث عن المعرفه والعلم في روافد ودروب شتى ولا بتكتفي بواحد بس وهو هنا وهو هناك تعال بقى نشم مع العلماء نشم ريحه الجنه بقى ريحه العمل للاخره نشم ريحه الخير تعال نحرك النفوس وقبل ما ادخل في النهاردة احنا خدنا كم لقاء فاتوا في صفة العارفين اثنين ولا ثلاثة من اللي بيعد اثنين اعتقد اثنين حنرجعهم سريعا من غير شرح احنا شرحناهم قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى حكيم زمان العارفون رجلان رجل مسرور بأنه عبده سبحانه وتعالى ورجل مسرور بأنه عرفه فالاول يفرح بالله من نفسه لنفسه والاخر يفرح بالله لله يبقى في واحد مسرور لانه وصل الى العباده وادى اللي عليه وفي واحد مسرور لان العباده وصلت الى المعرفه بالله عز وجل ففي واحد بيكتفي بالقيام بالمهمات الحمد لله عملت اللي عليا وخلصت رأبتي. قام بالفرائب واجتنب المحارم ده مسرور بانه عبد الله وادى التكاليف وقام به حل. وفي واحد تاني بقى مش مسرور بأنه قام بالعبادة واجتنى بالمحارم وأدى التكاليف اللي عليه لا ده هو مسرور بما وراء القيام بالعبادة وهي ايه التعرف على الله عز وجل التلذذ بالعبادة وذلك لما يدخل في العبادة بينفصل عن الدنيا تماما ما فيش حاجة تشغله خالص لأنه عرف الله عز وجل ودي درجات قال علي ابن سهل ابن الأزهر رحمه الله تعالى الغافلون يعيشون في حلم الله والذاكرون يعيشون في رحمة الله تعرف الغافلون يعيشون في حلم الله هم غافلون والله عز وجل لم يعاجلهم بالعقوبة لغفلتهم بل كان حليما سبحانه وتعالى امهلهم اعطاهم فرصة واثنين وثلاثة وعشرين الغافلون يعيشون في حلم الله والذاكرون يعيشون في رحمة الله مجتمع قوم في بيت من بيوت الله ها؟ يتلون كتاب الله في حديث آخر ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة والغافلون يعيشون في رحمة الله والعارفون يعيشون في لطف الله يعني مرتبة أعلى بقى والشيء اللطيف هو ما دق ما دق ما دق يعني كان دقيقا كان خفيا على الناس فهنا بقى هم منزلة أعلى والصادقون يعيشون في قرب الله والمحب والمحبون يعيشون في الانس بالله والشوق الى الله ودي شرحناه قال ذنون المصري رحمه الله تعالى ثوبان ابن ابراهيم ان العارف استغنى بربه فمن اغنى منه ان العارف بالله استغنى بربه فمن اغنى منه فلذته ذكر الله واناخته بفنائه واستئناسه به وقال احنا طبعا خدنا ذنون المصري خدنا في اللقيله ولن كاملا قال النون المصري أيضا من عرف ربه وجد طعم العبودية مش عباره عن مشقه وقيام وقعود ويقول لك الصلاة طويلة ومش عارف لأ ده هي الصلاة الطويلة بالنسبة له هتبقى ايه متعب هيستروح بها يعني يستروح بها يعني لما بيتعب هو في الدنيا بيروح يطول في الصلاة علشان يرتاح ده اللي بيعرف من عرف ربه وجد طعم العبودية ولذة الذكر والطاعة فهو مع الخلق ببدنه وقد باينهم يعني انفصل عنهم بالهموم والخطرات وقال أيضا ويحك من ذكر الله على حقيقة ذكره نسي في جنب الله كل شيء ومن نسي في جنب الله كل شيء حفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء وقال ذنون أيضا لا يزال العارف ما دام في الدنيا مترددا بين الفقر والفخر فإذا ذكر الله افتخر وإذا ذكر نفسه افتقر ثم قال بالله فخرنا وإلى الله فقرنا ودي شرحناها برضه أنا الكل اللي بقوله ده بالرقع شرحناه وقال ذنون المصري رحمه الله تعالى العارف لا يلزم حالة واحدة ولكن يلتزم من ربه في الحالات كلها العارف بالله لا يلزم حالة واحدة ولكن يلتزم من ربه في الحالات كلها يعني في الذاكرين ترى في الساعين على الأرامل والمساكين ترى في الجهاد ترى في ساحة العلم ترى في إتقان عمله ترى في تربية أولاده ترى في القيام بواجب أهله ترى في أداء حق جسده ترى في الترويح عن نفسه ترى في العمل السياسي تراه في العمل الاقتصادي تراه في العمل الاجتماعي تراه في العمل الثقافي تراه يبقى هو يعمل لله في كل مجال يفتح فيه نصرة هذا الدين ورضوان الله عز وجل مش بياخد طبع واحد بيلف على كل وقال زنون المصري رحمه الله تعالى العارف بالله كل يوم اخشع لانه كل ساعه الى الله اقرب العارف بالله عز وجل كل يوم اخشع يعني كل يوم يعد عليه تبسط ليه يترقى في المعرفه وقوه الايمان ليه لانه كل ساعه اقرب فكل لما يقترب من الله عز وجل وبيعمل طاعه ربنا بيحسن اليه لان شكرتم ايه لازيدنكم فده بيطيع فيرقى ثم يطيع فيرقى ثم يطيع فيرقى فلا يزال في في في مدارج في مدارج الرقي والكمال وسئل ذنون المصري بما عرف بما عرف العارفون ربهم قال إن, كان بشيء إن, كان بش إن كانت معرفتهم لله بشيء فبقطع الطمع والإشراف منهم على اليأس مع التمسك منهم بالأحوال التي أقامهم عليها وبذل المجهود من أنفسهم ثم إنهم ما وصلوا بعد إلى الله إلا بالله دي شرحنا بالتفصيل وسأله رجل فقال له أي الأحوال أغلب على قلب العارف السرور والفرح أم الحزن والهموم العارف بالله مسرور فرح أم حزين مهموم فقال أوصلنا الله وإياكم إلى جميل ما نأمله منه والعلم في هذا عندي والله أعلم أنه ليس هناك حال يشار إليه دون حال ولا سبب دون سبب يعني تراه فرحا تارا وتراه حزينا تارا تراه مسرورا تارا وتراه مهموماً طاراً على حسب الوارد على قلبه على حسب السبب الذي يوصله إلى الحال التي يكون عليها من السرور أو الحزن أو الفرح أو الهموم وأنا أضرب لك مثلاً اعلم رحمك الله أن مثل العارف في هذه الدار مثل رجل قد توج بتاج الكرامة وأجلس على سرير في بيت سرير الملك يعني ثم علق من فوق رأسه سيف بشعره على رأس سيف وأرسل على باب البيت اللي فيه العرش أسدان ضاريان فالملك يشرف كل ساعة بعد ساعة على الهلاك والعقب فأنا له السرور والفرح على التمام يبدأ واحد قاعد على عرش وفوق منه إيه تاج وفوق منه تاج الأول لابس تاج الملك وبيده الأمر والنهر ولكن فوق رأسه سيف إلى جوار التاج وبجوار الحجاب الذين يحمونه أسدان ضاريان فلا يستطيع أن يفرح ويسر ولا يستطيع أن يحزن ويهتم إذا نظر إلى التاج ونظر إلى العرش ونظر إلى الملك فرح وإذا نظر إلى السيف المعلق فوق شعر رأسه وإلى الأسدين الضاريين المفترسين أمام البيت خاف هو بين الرجاء والخوف يبقى إذا نظر إلى عفو الله ورحمته وسعة حلمه سبحانه وتعالى كان مسرورا إذا نظر إلى توفيق الله ومننه وإنعامه وإحسانه المتواتر عليه كان فرحا وإذا نظر إلى النار والعقوبة والسلطان والسطوة والجبروت من الله عز وجل وقدرته على عباده خاف وإذا نظر إلى حرمانه من مقام معين أو من ذكر أو غفلة قلبه في ساعة أو اقتناص الشيطان ساعة غفلة منه، فإنه يهتم ويغتم لما ذهب من عمره. فتبصت ليه مع كده رايح كده. تدارش تقول هو هنا ولا هنا. يب حاله يدور مع المقامات التي يكون فيها. وقيل له ما أغلب الأحوال على العارف. قال حبه تعالى والحب فيه ونشر الآلاء. يحب الله عز وجل ويحب من يحب من يحب الله عز وجل وينشر آلاء الله ونعمه يعني يعرف الناس بالله عز وجل من خلال لفت أنظارهم إلى عظيم نعم الله ودي أنا يعني الآن في حاجة ما افتكرت ما قلتهاش في النقطة دي نشر الآلاء يعني يعرفون الناس بإحسان الله ومن أن الله وفضل الله وما بكم من عمات فمن الله بعض الصالحين جاءه رجل يشكو إليه الفاقة وشدة الحاجة المسألة ملطشة والحكاية مزناة معاه والكلام ده فبيتشكو وبيتبكى فقال له الرجل الصالح أتحب أن نأخذ يديك قلناها طب نعديها يعني أتحب أن نأخذ يديك ولك بهما مئة ألف فيقول لا أتحب أن نأخذ رجلايك ولك بهما مئة ألف يقول لا قعد أت... يجيب له الأعضاء قل قال له أعمل أنت معك أعضاء في جسمك بكم مئة ألف وجاي تتشكه وتتبكه فقال أحمد الله تعالى يعني إحنا قلناها طب على بركة الله قال أيضا ذنون المصري من علامة المحب لله تركه كل ما يشغله عن الله الحاجة اللي تقطع عليها الطريقة لربنا أعمل فيها إيه؟ أفصلها قل لي قلناها برضو سيدنا عمر بن الخطاب لما ها قلناها لما كان بيصلي العصر أزن واشتغل بالحديقة بتاعته واشتغل بالحديقة بتاعته ففتيته التكبير الأولى في, في صلاة العصر فجيه وقف في المسجد قال معشر المسلمين أشهدكم أن بستان الفلاني وقف على المسلمين حتى لا يشغلني عن الصلاة بعد ذلك تخيل بقى يبقى التلفزيون لما يشغل الواحد عن الصلاة ويعطلوه عشان يشوف الجون اللي حييجي من اللاعب بجلالة قدره ويهز الشباك ولا اللقطة في حاجة من ولا البرنامج فين يعمل في التلفزيون بقى يبيعه بقى يتخلص منه ما هو ده مدام بيصدني مدام هو اللي بيعطلني عن الصلاة خاصة صلاة العصر وصلاة العشاء مثلا اللي هم أفقل صلاتين على المنافقين يا على الأقل أجي قبل الصلاة بنص ساعة وقف العليب مفتاح ودي المفتاح لزوجتي. أو أنزل المفتاح لحارس الأمن تحت أو أنه الدين المفتاح وأن طالع في صلاة العشاء ولا في صلاة العصر اعمل أي حيلة يا أخي علشان تدافع عن نفسك ما فيش حد يسرأك من علامة المحب لله تركه كل ما يشغله عن الله حتى يكون الشغل بالله وحده وأيضا قال ذنون المصري الزاهد يقول كيف أصنع والعارف يقول كيف يصنع بي. الزاهد يقول أنا هعمل النهاردة هعمل كذا وكذا إنما العارف يقول يا ترى ربنا سبحانه وتعالى حيشغلني فيه النهاردة ما هو إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك إن كنت خادما لله عز وجل من الطراز الجيد وعاملا له على مستوى الرفيع هو الذي يستخدمك يعني يفتح لك أبواب يرضى بها عنك من حيث لا تدري ولا تحتسب انت عارف زي ايه زي سفيان الثور رحمة الله عليه لما كان يخبط عليه مسكين كان يقول له ايه مرحبا يا اهلا وسهلا مستنيك من بدري مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي لأن انت جاي مني الصدقه والصدقه بتعمل ايه في الذنوب بتغسل الذنوب فيقول لك ما ادري كيف يصنع بي يبقى العارف بالله يقول كيف يصنع بي اليوم ماذا اراد الله لي في اي وضع ساكون على أي وضع سيستعملني يربي وانتوا فكرين الحديث اللي بيقول إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله وفي رواية عاسى له قالوا وما استعمله وما عسله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه وسئل أبو يزيد البستامي الملقب بسل... بسلطان العارفين ابو يزيد البصطامي الملقب بسلطان العارفين عن حقيقه المعرفه فقال الحياه بذكر الله عز وجل يبقى الذي تراه ذاكرا لله احنا قلنا الذكر لسان وقلب وبدن الذكر على مدار حياتك كلها سئل عن حقيقه المعرفه فقال الحياه بذكر الله وسئل عن حقيقه الجهل فقال الغفله عن الله عز وجل وسال ابو يزيد البصطامي ودي وقفنا عندها بما نالوا المعرفة، يعني العارفون كيف وصلوا إلى معرفة الله عز وجل فأصبحوا في هذا المقام العالي. فقال بتضييع ما لهم والوقوف على ما له، بتضييع ما لهم والوقوف على ما له. يعني بتضييع ما لهم، يعني حظ نفسي لما يتعارض مع مراد الله عز وجل أضيعه، أضيع حظ نفسي. يعطيك مثالا بتضييع ما لهم مش المال اللي هي الفلوس مالهم يعني الحاجات اللي تخصهم يضيعوها مقابل ان الحاجات التي تتعلق بالله عز وجل هي اللي تتم وتكمل زي مثلا انا حظي مالي ان انام وارتاح فاذا جاء الفجر اكون بين امرين اما ان انام ويعطي جسمي حقه وخاصه في ايام البرد أو عندي شغل الصبح عايز أعرف أركز في الشغل ومش عارف إيه وإما أن أقوم لصلاة الفجر فهو يقول أنا أضيع النوم ولا أضيع صلاة الفجر يبقى وقف على مال الله وضيع ما له طيب بتضيع ما لهم والوقوف على ما له سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين تكلم مسطح ابن أثاث اللي هو ابن خالة أمه مع اللي تكلمه في عرض السيدة عائشه عمل سيدنا أبو بكر إيه اللي له ينتقم لشرفه اللي ليه أنه ننتقم لشرفي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئه سيئة مثله هدي ما له خلاص أنا من حق أرد العدوان عن النفس من غير طغيان ولا بغي بمثله فابو بكر حلف لا يعطي مصطحا ما كان يعطي من المال ان هو اللي كان بيصرف عليه وبيغذيه وبيكفيه وبيلبسه فنزلت الايه ولا ياتي اولوا الفضل منكم وسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ويعفو ويصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم فمن عفا واصلح فاجره على الله يبقى العفو هنا لله والانتقام للنفس فرأى أبو بكر أن يضيع ماله وهو الانتقام ممن آذاه في عرضه وأن يحفظ مال الله وهو العفو والصفح فقال إيه بلى نحب أن يغفر الله لنا بلى نحب أن يغفر الله لنا بلى نحب أن يغفر الله لنا طب أعطيك مثال تاني بتضيع مالهم من حضوظ النفس بقى. شرب الخمر. دي النفس تهوى إن النفس لأمارتهم بالسوء إلا ما رحم ربي لما نزلت تأتي التحريم الخمر يلا جي واحد من المدينة على قباء وهم بيصلهم فقال لهم إن, إن الخمر وهم بعدين بيشربوا آسف جي واحد كالحضر نزول الآية جي عليهم وم بعدين في الأعلى بتاعتهم بيشربوا الخمر وكان أنس بن مالك معه العصبة دياً بيصب لهم كانت الخمر من أن تحرم بعد كانت حرمت قبل الصلاة بس لا تتربوا الصلاة وأنتم سكارى مرضاً تحرم تحرم قاطع إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فهجي تنبوا والله يا جماعة أنتم تشربوا الخمر أنا لسه جاي من المدينة والآية بتقول كذا عملوا إيه قالوا الله طب وبعدين يا جماعة هنعمل ماذا في في دينان الخمر؟ الدينان اللي هي البراميل المتعبية بالخمر؟ ده مبلغ وقدره هنعمل ماذا في الدينان طب وبعدين الكاسات اللي احنا صبناها دياً، ده مكفوعة فلوس طب ممكن شربة وتبقى نوبة كده وخلاص وهتوبة؟ لا، ما فيش تفكير ده خالص عارف بتضيعي ما لهم؟ ما قالوش بقى نروح نبيعها لليهود ولا نبيعها للنصارى ولا نسال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله تب رجع لنا المسألة يعني نبيع اللي عندنا ونتخلص منه وهي فلوس حتنفعنا وبعد كده نحرم خالص لا ده كلهم عملوا ايه في اللي في ليهم اللي كان في يده كاس اراقها واللي كان في بقه شربة ما بلعهاش واللي كان في بيته الدن من الدينان عمل فيه ايه أراقة لحد المدينة ما بقت عامله زي يوم, إيه؟ يوم مطر بحار بتضيع ماء لهم والوقوف على ما له سبحانه وتعالى نفس الميزان بتاع السجاير بالظبط نفسك النيكوتين عايز يتغذى والأطران والزفت اللي جوا السجارة مش اسمه كده برضه حد ما هي سجاير وانا ورينيه؟ اوعى يكون جاي لك قلب تخش الجامع بعلبة سجاير دي مصيبة سودة والله العظيم اقسم بالله أقسم بالله اللي يدخل المسجد وفي وفي جيبه علبه سجاير يبقى قليل الحياة من ربنا معلش سامحني سامحني دي مكتوب عليها نيكوتين وزفت واطران وتجيب السرطان وتؤدي الى الموت ومتشبعة بالخمره وين دبليو اي ان ومنقوعه تلات سنين من سنتين ونص ل في براميل الكحول وداخل تقول له يا رب يا رجل ازاي بس ازاي وربنا يتوب عليا وعليك وعلى المسلمين جميعا يا دي بس إبرة كده عشان ايه يفوق مكانها الطبيعة اول ما تدخل الجامع فين في الجازمة اول الله العظيم في الجازمة مكانها الطبيعي تقوم حدثها كده في الجازمة كده عشان تعرفها مكانتها مش تبص للخمسة جنيه ولا السبعة جنيه المدفوعين فيها مرة احنا كنا في وأنا في البلد قبل ما نتقل لإسكندرية وكنا بنختم القرآن بقى فبجي ليه ختم القرآن بنأم جمعين صدقة عامة كده يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة وإحنا في دعاء ختم القرآن سنناجي الله عز وجل فيلا يا جماعة هنعمل صدقة ونجمع كل الحاضرين وكان بيبقى ما شاء الله بقى كتير من أهل البلد حاضرين كل واحد يجود بالمعافجينه وحنخصص ده لليتامى سنة نخصصه للأرامل سنة نخصصه للمساكين وكان بيطلع مبلغ محترم يعني وقبل ما نبدا في الدعاء ده الكلام ده بعد ما خلصت الروح داخلنا على الواتر أقول لهم واللي مع علبة سجاير حيلف عليكم جردا يرمس علبة السجاير في الجردا مش معقوله هتوقف في وسطنا تقول يا رب وانت مصر على المعصية جيبك خمرة ما السجاير مغموسه في الخمره زي ما قلنا مش معقوله ما تنفعش كنا بطلع شويه علب سجاير حاجه ويتولع فيها كده ويتولع فيها قدام الناس فاول سنه خدوا الضربه ثاني سنه كان كل اللي يجي يعمل ايه يحط علبه السجاير في الجازمة فانا قلت لهم اللي ما علبه السجاير يطلعها في الجرده رجع لك الجرده فاضي نظيف ما ايه الخمسه سته اللي ما يعرفوش الله. يا جماعة ده الغلة السنادق ليه لك ده ليه ضحكين واحد قال لي حطواه في الجزمة قبل ما يدخلوا قلت أحسنوا والله أحسنوا والله لقد ذهبت السجاير علبة السجاير إلى أختها فردت الجزمة فمعلش ارجع معايا بتضييع بتضيع ما لهم والوقوفي عليه على ما. يبقى أنت لما تضيع حظ النفس لأنه يتعارض مع حق الله ربنا يرزقك للمعرفة. طيب معقلي ابن يسار؟ فلا تعذلهن أين كحنا أزواجهن؟ إيه أصل القصة؟ إذا طلقت النساء فلا تعذلهن أين كحنا أزواجهن؟ إذا ترادوا بينهم بالمعروف. معقلي ابن يسار؟ أخت مطلوبة وحسيبة وجميلة وما شاء الله ونسيبة. فتقدم لها خطاب كتير فأم معقل ابن يسار الصحابي الجليل مين وقدمه واحد قريب ليه وكان هو أقل الخطاب المتقدمين حالا ومالا بس قال له والله انت لحمنا ومن علتنا ونحن هنكبر بيك وحديك أختي وسبق الأكبر منه في المقامات والحال بقى فأم قعد معها فترة وطلقها حصلت مشكلة الا أنت طالق دي اسمها طلقه اولى رجعية يبقى هتقعد بقى كذا إيه؟ حيضة م? ليه والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار بقى على اختلاف أهل العلم ولو ما رجعهاش في فترة العدة في الطلقة الأولى إيه اللي يحصل تبين منه بيننا صغر خلاص ماينفعش ترجع له إلا بمهر وعقد جداد ويروح يتقدم للوليها ويبقى كإن في جواز من جديد وإن شاءت ألا تتزوج وهي وشأنه فقال بعد ما طلقها استنى لحد العده ما عدت وما رجعهاش فاول ما بانت البينونه الصغرى الخطاب اللي كانوا رايدينها قبل كده كلهم جم على الباب طوابير راغبين فيها برضه فكان مين معاهم زوجها الاولاني بقى وحاسب غلطته بقى وحاس ندم يعني بقى بعد الموضوع عدى من فمعقل بيشوف لا من ضمن الاوراق اللي متهدمه زوجها القديم ده وكان قريبه واكرمه وبداه فقال له جئت بعد ما طلقتها وانتظرت حتى انقضت عدتها يعني يا راجل حتى لو كنت جيت في العده وقلت انا معلش يا جماعه كانت زلت لسان وغلطه ومش هتعود وبتعتذر ده انت كمان سبتها لحد العده ما انتهت دي ضربه ثانيه غير الطلاق وانقضت عدتها ثم جئت لتخطبها لا والله وكان راغبا فيها وكانت المراه تحبه وترغب فيه ريدين بعض الاثنين بس بقى العائلات بقى لما بتتدخل بقى ولو رغم ان الاب يقول له والله لو اتجوزتها لعرفك ولا تعرفني واحنا مات من الميراث والبنت تقول له يا بابا رايده والله رايده يقول لا والله لو روحت له ما اكثر وراك يقول لك مش ده اللي بيحصل احيانا ما تشوفوا تلموا الشمل يا جماعه فشوف بقى من حق معقل ابن ياسار من حقه ان هو حد عمل كده ما طلقها واستنى الحد, الحد العدة ما انتهت وصغر به بعد ما كبر به يعني معقل كبر به والتاني صغر به بدل المرة اثنين فعايز يقول لا خلاص اشوف غيرك شوف اللي كبر به. لكن نزلت الآية إذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن ان ينكحن لا تعضلوهن يعني لا تحبسوهن لا تمنعوهن طالما في رغبة إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلما نزلت الآية مع تشبث معقل بن يسار بموقفه قال إيه قال والله لأرجعنها إليه فأرجعها إليه وزوجها اياه واكرمها مبالغا في اكرامها اكثر من المره الاولى ده إيه ده ضيع ما له من الانتصار لحظ النفس ووقف عند مال الله ده ربنا بيعرض عليك سبحانه وتعالى اظن بقى انت ممكن تجيب امثله كتير في هذا الشان يبقى بما نالوا المعرفه قال بتضييع ما لهم والوقوف على ما له قبل ما ندخل على حاجه تانية اقول لك ابو يزيد البسطامي ده مين قال عنه الامام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير علم البلاء ابو يزيد البسطامي اسمه طيفور ابن عيسى البسطامي سلطان العارفين احد الزهاد واخو الزاهدين ادم وعلي يعني كان مين اخوات كمان مشتهرين بالزهد والعباده يعني ذريه بعضها من ايه من بعض وكان جدهم شر وسان مجوسيا فأسلم شوف سبحان الله يعني الأصل مجوس وبعد ما عرفوا الدين وانتموا إليه ذاقوا حقيقته بقوا أحد الأعلام قال أبو يزيد البستامي طيفور بن عيسى عملت في المجاهدة ثلاثين سنة علشان يرب نفسه ويزكيها ويخلي قلبه مع الله علشان يصل للمقام ده اللي هو في مقام المعرفة والولايه بيجاهد نفسه كم سنه على العبادات والطاعات ويمرن قلبه ويقف يقف على ايه يقف على إيه؟ على الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات دول اربعه اللي يحرزهم يحرز دينه كيف تحرز دينك عارف يحرز يدونه يعني ايه؟ يعني يحصله ويتمم عليه في حرز حرز يعني ايه؟ حصن حصين لا تمتد إليه يد بسوء والعلي ده يكون الخطبة القادمة إن شاء الله عز وجل يبقى ده باب أربعة أبواب من سدها سد عن نفسه كل باب يؤدي إلى المعصية وسد عن قلبه كل باب يؤدي إلى الشبهات والوساوس والبدع من احرز هذه الاربع احرز دينه اللي هي يقولنا الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات وأنا كنت عايز اعلق شويه حاجات كده فيها لا خلينا نخليها المرة اللي جايه ان شاء الله عز وجل فشوف بقى جاهد نفسه في الاربعه دول ثلاثين سنه تممهم وصل بس بيقول حاجة كده في السكه عملت في المجاهدة ثلاثين سنة ما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته ما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته يعني العلم عايز صبر عارف سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام قال إنك لن تستطيع معي صبرا ما قال له هل أتبعوك على أن تعلمني مما علمت رشدة فالعلم عايز ايه صبر علشان كده ده اهم خاصنا إن الواحد يوصل يصبر في واحد يوصل يقعد مع الشيخ جلسة 2-3-5 ويقطع وواحد يقعد 20 ويقطع من اللي بيوصل اللي بيكمل المشوار للنهاية يقول ما وجدته اشد عليه من العلم في تحصيله ومجالسة العلماء للتعلم منهم ومتابعته دي شده ثانيه يبقى شده تحصيل العلم وملازمه العلماء الشده اللي بعد كده شده الايه العمل بالعلم ما هو مش عايز يتعلم بس عايز يجمع بين الاثنين فبيقول ده اشد شيء علي ما وجدت شيئا اشد علي من العلم ومتابعته ولولا اختلاف العلماء لبقيت حائرا واختلاف العلماء رحمه الا في تجريد التوحيد يعني التوحيد هو ما فيش اختلاف، وإن التوحيد تجريد التوحيد يعني لله رب العالمين تنظفه من أي شبهة شركه أو شهوه خفية أو رياء أو سمعة أو بدعة كل ده يتنظف منه التوحيد يجرد لكن الاختلاف في المسائل الفرعية رحمة الاختلاف في المسائل الفرعية رحمة لأنه بيوجد مخارج للناس وهي اجتهادات بعضها يقبل وبعضها لا يقبل يعني ممكن تلاقي خمس اجتهادات مقبولة في مسألة واحدة وتلاقي في اتهام سادس معهم شاف نقول لك ده شاف ده لا يعمل بي خلاص ما نخوض شيء بي يعني مثلا لما تيجي في مسألة النظر للمرأة حكم النظر للمرأة المخطوبة راح يخطب بواحدة يبص لإيه منها جمهور العلماء قالوا يبص الوجه والكفين بس لو منتقبة تكشف عن ايه عن وشها وتخلع الجنت ليقلك أصل ربنا بيقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وما ظهر منها الكحل والخاتم يبى موضع الكحل الوجه وموقع الخاتم اليد يبى تكشف الوجه واليد وقالوا ان اليد بيدل على خصوبه الجسد ونعومته والوجه بيدل على النظاره والحيويه والجمال فده يكفي يبحن له النظر للضروره ودول بيسدوا ويادوا الغرض فريق تاني من العلماء وهو احمد بن حنبل رحمه الله عليه هو قال زي الجمهور برده بس جيف في قول تاني هو ده القول الوسط ان ينظروا الى ما ينظر اليه المحارم ابوها واخوها بيبصوا لشعرها كشف شعرها وشها ورقبتها ايه مشمره بعد ذراعها كده للنص لما تكون هتخبز ولا تعجن ولا تكنس ولا تغسل ولا تتوظف لابسه توب قصير مثلا لحد فوق الكعبين بشويه كده بس ده بيظهر عاده من المحارب الام قدام اولادها والاخته قدام خواتها البنت قدام ابوها كده وده هو الذي عليه العمل واخد بالك فده قول له ق... دي كلها قول مقبولة ولهم أدلة كتير جابر بن عبد الله ومحمد بن مسام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان كل واحد فيهم لما حب يخطب و... والنبي عليه الصلاة قال من يس... إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكحافة ليفعل حدد ما حددش وقال برضو انظر إليها فإنه أحرى أن يؤد ما بينكم فجابر بن عبد الله ومحمد بن مسام كل واحد منهم حدد أنه هيخطب مين وما إيده منها بقى؟ فأم راح استخبى في وراء نخل وهي ابتملة من البير فرآها مقبلة ومدبرة وما بيروح عند البير فبيتوضوا بالمرة واللي بيتوضى بيبين الشعر وبيبين الدرعات وبعض الرجلين يقول فنظرت حتى رأيت ما دعاني إلى لكاحها وده كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ماشينا هون حد كده إلا في زمن الفتنة بقى نأخذ رأي الجمهور بقى ونكتفي بالوجه واليدين ونقول له بقى ثمك تشوف بقى ولا أختك إنما مع أمن الفتنة خلاص وطبعا لازم يكون عارف ان هم حيوفق عليه ولازم يحدد واحده مش يروح قدام امة لا اله الا الله ولا انا عايز اخطب ويتفرج على دي ودي دي لا ده هو بيحدد واحده ويعرف ان هم حيوفقهم ولما ينظر لها ينظر بدون شهوة و ما ينظر ويقع في قلبه انها تليق ما يكملش يقطع النظر لان الضرورة تقدر بايه بقدره ادي اقوال في قول تاني لل لداود ابن علي ظاهري انه ينظر اليها متجرده يعني ايه استطاع ان ينظر عليها عريانه فليفعل ده فالت هو قال ايه قال للنبي قال انظر اليها وما وهم جماعه ظاهريه والظاهريه قالوا النص بينظر اليها انظر الي تشمل العريانه والكاسيه فالامام النووي قال لا ده هذا يخالف الفطره والعقل والقياس والنص وهو قول شاذ لا يعمل به هتلاقي الجماعة اللي قاعدين يدوروا على لؤمة عيشهم ياخدوا الرأي ده ويقول لك قال داود ابن علي انظروا إليها وهي مش عارفين يبا انت عايز تخطب روح الغرداء في الأماكن اللي فيها عراء يتفرج وعلى عينك يا تاجر واللي ما يتفرج يتفرق على النبي مش في مشايخ شغالينه من دول كده شغالين يجيبوا الأراء الشذة ويطلعها للناس فهو بيقول أنا لقيت أشد حاجة علي ها؟ العلم ومتابعه العلم. العلم ولولا اختلاف العلماء لبقيته متحيرا يبقى ايه اللي كان بيوجد له المخارج لما المساله تشد عليه بس اختلاف العلماء في الاراء الشاذة ولا الاراء المقبولة الاراء المقبولة يبقى المسألة الواحدة ممكن يكون فيها 6 اقوال خمسة مقبولين خدت باي واحد ينفع وواحد شاذ ما ينفعش تاخد بيه ايه اللي خلانا حكمنا على ده بالقبول وده بالشذوذ والرد القواعد العلميه المتبعه وايضا من كلام أبي يزيد البستامي ما دام العبد يظن أن في الناس من هو شر منه فهو متكبر شفت دي بقى بيخلي الواحد رب نفسه ما دام العبد يظن أن في الناس من هو شر منه فهو متكبر بل يقعد في وسط الناس ويقول كلهم وحشين ونحسن منهم لا ده أنت إنت تبقى متواضع ها لما تتهم نفسك تقول يا الناس كلها بتعمل انا بعملش الناس كلها شغالة وانا اللي قاعد كده الناس بتقبد وانا اللي مأثر الناس مش عارف يبا دايما بيتاهم نفسه بالتقصير انما اللي يحس انه هو اعلى من الناس لسه بيحس انه اعلى من الناس ده متفاب بكر بن عبد الله المزاني واحد من الكبار عباد اهل المدينة وفقهاء اهل المدينة من التابعين هو بكر بن عبد الله المزني بيقول لك كان اذا راى شيخا كبيرا بكى وقال هو احسن مني هو احسن مني انا ده فقيه المدينه بكر بن عبد الله المزني فقيه المدينة عابد المدينه يعني اللي كان رايح يزور المدينه من ضمن اهدافه يعمل ايه يروح يقعد في مجلس مين بكر بن عبد الله المزني فكان بيقول لك كده اما يشوف شيخ كبير طاعن في السن يقول هو أحسن مني هو أحسن مني ويبكي فإذا رأى شابا صغيرا أصغر منه في السن يقول هو أحسن مني هو أحسن مني ويبكي فعلله حيرتنا طب الكبير وقلنا علشانه راجل كبير في السن وانت بتوقره ومش عارف ايه طب الصغير بقى اهو انت اكبر منه بالميزان اللي انت عملته مع الكبير تعمل عكسه مع مين مع الصغير تقول أنا احسن منه زي الكبير ما هو أحسن مني بنحسن من الله أصغر مني قال لهم لا خدوا بالكم ده بيرب نفسه بيلوم أما الرجل الكبير الشيخ الكبير العجوز ده فقد سبقني إلى الإسلام وعبد الله أكثر مني إذا كان عنده 40 سنة وهو عنده 60 يبقى فرق عباده كم سنة 20 يبقى احسن مني بعشرين سنة فيقوم يحس أنه هو أقل قال طيب ماشي فهمناها طب الصغير قال لهم هو أصغر مني وأنا أكبر منه وقد عصيت الله أكثر منه هو عنده عشرين سنة وعنده أربعين يبقى بقالي سنة بعمل ذنوب بقى أربعين سنة بعمل ذنوب هو عنده عشرين سنة يبقى من اللي أكثر في الذنوب أبو أربعين يبقى هو أحسن مني عشان أقل في الذنوب شايف الميزان؟ دي ناس نفوسها كانت طاهرة تعال ارجع معايا تاني بقى يقول لك ما دام العبد يظن أن في الناس من هو شر منه فهو متكبر فعليك مش بقول لك هين نفسك ولا بقول لك احتقر نفسك ده انت جواك لا إله إلا الله يا راجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليك عزك لكن بقول لك اتهم نفسك بالتقصير ولا تتكبر على عباد الله طيب كم من ضمن الكلام الحلو اللي بيقوله في المناجاة بتاعته اللي هو أبو يزيل البستامي هذا فرحي بك وأنا أخافك فكيف فرحي بك إذا أمنتك يعني وأنا أخاف ويقوله وأنا أخافك يا رب وأخاف عقوبتك أنا فرح لأنني أخافك ما هو أنت لما تخاف ربنا وتلاقي معصية تقول إني أخاف الله تبقى فرحان أن ربنا أواك وقلت إني أخاف الله لما تشوف غلطه الدم منك وتوفرت لك الفرصة وتبعد عنه تقول إني أخاف الله لو فعلت هذا الموضوع يحصل لك هذا تبقى فرحاني من ربنا وفقت لخوفه فامتنعت عن المعصية فبيقول هذا فرحي بك وأنا أخافك فكيف فرحي بك إذا أمنتك إما لما يبقى فيش معصية بقى وفرحان حيبقى إيه أما تفرحني وأنا خايف إما لما تفرحني ولا آمن حيبقى فرح شكله إيه ده ليس العجب من حبي لك وانا عبد فقير ولكن العجب من حبك لي وانت ملك القدير ليس العجب من حبي لك وانا عبد فقير مت... انا عبد فقير فبحب الكبير القدير لكن العجب انك الكبير القدير الكبير الملك وتحبوني يحبهم ويحبون توفي سنه مئتين واحد وستين هجريه وكان عمره ثلاثا وسبعين سنه يبقى ابو يزيد البسطامي البسطامي بكسر الباء عرفنا ايه النهارده عرفنا ان حقيقه المعرفه هي الحياه بذكر الله وان حقيقه الجهل هي الغفله عن الله فكل ذاكر لله عز وجل فهو عارف به وكل غافل عن ذكر الله فهو جاهل به وقال حين سئل بمنال العارفون المعرفة قال بتضييع مالهم والوقوف على مالهم كتب يوسف ابن أسباط إلى حذيفة المرعشي في مسائل يطلب الإجابة عنها فكتب إليه حذيفة المرعشي جوابها يوسف بن أصباط أحد برضو الأولياء الثقات العباد الزهاد العارفين وأما حذيفة بن قتادة المرعشي اللي هو مسؤول بقى يبقى يوسف تلميذ وحذيفة المرعشي الشيخ يوسف بعت لشيخه حذيفة يقول له في مسائل حسألك عنها بعث لي جوابها تبها لي حذيفة بن قتادة المرعشي أحد الأولياء صاحب سفيان الثوري الإمام الكبير وروى عنه وكان من ضمن كلام حذيفة المرعشي اعظم المصائب قساوة القلب أعظم المصائب قساوة القلب يعني اللي بياكل الربا قلبه إيه؟ قاسي فدي مصيبه بالنسبه له المتبرج اللي مصر على التبرج قلبها ايه قاسي العاق لوالدي قلبه قاسي قاطع الرحم قلبه قاسي اكل الحرام قلبه ايه قاسي تارك الصلاه قلبه ايه قاسي فالمشكله مش في ترك الصلاه ومش في العقوق ومش في أكل الربة ومش في التبرج ومش في تضييع العمل ومش في أكل المشكلة أن القلب ده إيه؟ أعظم المصائب قساوة القلب وقال أيضا حذيفة المرعشي جماع الخير في حرفين الخير كله تلف تلف وتلف وتلف واحد اثنين حرفين يعني كلمتين جماع الخير في حرفين واحد حل الكسرة اتنين اخلاصوا العمل لله يعني حل الكسرة لقمتك تبقى ايه حلال وعملك يبقى المين لله الخير كله في الاثنين دول طيبت لقمتك وأخلاصت عملك مسكت الخير كله بيديك مات سنة مئتين وسبعة هجرية رحمه الله فالمهم ان يوسف ابن أصباط بعت له لحذيفة المرعشي مسائل يطلب الجواب فقال له حذيفة في الرسالة اما بعد اما ما ذكرت من ان يكون العبد عارفا بالله عارفا بنفسه كان بيقول له متى يكون العبد عارفا بالله وعارفا بنفسه عايز اعرف امتى اكون عارف بالله امتى عارف بنفسي فقال العارف بالله المطيع لله في جميع امره وما عرفه العارف بالله المطيع لله في جميع امره وما عرفه والعارف بنفسه الذي يخاف من حسناته الا تقبل منه قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون قال يعطون ما اعطوا وهم يخافون الا يتقبل منهم يعني الكلام ده يقول لك العارف بالله المطيع لله في جميع اوامره اوامر الله يا اما في القران يا اما في السنه النبوي جميع اوامر يعني تشمل الفرد وتشمل الناس تشمل الفريضة والنافلة تشمل الظاهر والباطن تشمل الأمر الكبير والأمر الصغير يبّى لا يترك أمراً يأمر الله به في كتابه أو يأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته إلا ويعمل به ده يبّى عارف بالله يبّى لا يفرط في شيء من الخير بل يقول أنا أحوج إلى كل شيء يرضي ربي عني أعطيك مثالا ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم واحد في شغل ويعرف ان تخلص الملفات والأعمال المنوطة به يرضي المدير بتاعه والمدير بتاعه راجل كبار وله مقام عنده وبيحبوه وعرف ان اللي يرضيه أكتر ان الدوسه يبقى نظيف مش من أبو ربع جنيه أبو جنيه ونص مثلا وإن الورق يبقى متسطر أو مكتوب على الكمبيوتر بدل خط الإيد وان الملفات على المكتب كل ملف يبقى له اسم وباين كده مش عارف من ايه في ناس يهمهم يقولك المهم الشغل يتعمل الهي لي في بسيه بربع جنيه مش مهم حتى لو تكتبه بايدك ما يهمنيش كمبيوتر ولا لا لكن في واحد تاني بيقولهم لهم اهم حاجه الاتقان في المضمون وبعد كده الصوره اللي هتقدملي فيها ايه المضمون ده اه الشكل والمظهر عامل زي واحد كده بيجيب لك في المطاعم اللي بيروح مطعم اللي بيروح مطعم مثلا انت المطعم تفضل تلف عليه وتمدح فيه تبص تلاقيه كل شوية يلبس لك جوانت كده في ايده ويجي يقدم لك البلاستيك ده ابو خمسة ساخ ولا فساخ هو حتى ما يكامل في الجملة يجيب ساخ ده بتاع البقصمات أنا عن نفسي لما روح اشتري عارف البقصمات ده بيسموه السلازونات والحلازونات ده ولا اسمه خد بالك اسمه ايه؟ باتون سليه ولا سليم بتوه ولا اسمه ايه ده؟ وخد بالك فتبص له واحد يوم كابش بيده كده هوب وحطط لك في الكيس وهو.. وانت دخل عليه تقول له عندك مش عارف ايه؟ بالسمسي يقول لك اه طب يدين الله يكرمك يقول لك ماشي ويوم ايه؟ ما دي, دي, دي عرفت الحركة دي كده؟ صح انا مش صح؟ ايه ده؟ وساعات يقول لك حاضر ويوم جاي بايه؟ او وده مسك سجارة بقى تبقى مشكلة تانية شفت ازاي انما في واحد ثاني اجيب لحضرتك ايه من كذا لحظة يوم بتاع طلعت انا وانا في طنطة في محل كده وانا رايح الكليه بجيب حاجات من دي كده افطر عليها احسن من الفول اللي توه العقول ده فببص الاقي الولد محل كده لقيهم لابسين جوانت اقول الله ما شاء الله حلوه دي كويس ابص الاقي اه الله لقيته بيعمل كده عارف القرص اللي هي بسمسم دي مشهوره في طنطا قوي يعني مش موجوده في اسكندريه قوي هنا عاده بربع جنيه كده وسلي بطنك فالمهم ايه الدنيا يا ابني ورصتين فالمفترض يجيب الورصتين بالايد اللي فيها الجوانتي ابص ايه مسك الكيس بايدي فيها الجوانتي ويجيب الورصتين باليد الثانيه قلت له والله انت لابس الجوانتي ليه انت المفترض لابسه عشان تديني دي هنا اعرف ان هي من المصنع الى فمك مباشرة دون ان تمسها يد انسان اه فقال قال لا احنا بنشيل بس كده وخلاص شفت شفت هنا التدقيق على ايه التدقيق على ايه يا سلام اهو كده ان يكون مطيعا لله في جميع امره شكل ومضمون في ناس عايزينه مضمون بس ويقول لك ربنا رب ايه قلوب اقول له والله وكبد وانص انا بضحك عليهم يعني يقول لك انا قلبي حلو طالما هنا كذا سيبك من الراس وسيبك مش عارف من ايه اقول له لا الذي امرني بتطهير القلب امرني بتطهير الشكل والظاهر السواك بيستهزؤوا به بي قد ايه لحد دلوقتي في وسائل الاعلام قد ايه طب العلم الحديث أثبت ايه في السواك معجزات علميه لولا أنا شق علومتي الامرتهم بسواك يعني بيؤكد علينا السواك هو مش فرض بس سنه مؤكده وفي حديث عند الإمام أحمد السواك مطهرة للفم مرضات للرب عندنا أكتر من سبعين حديث في السواك وليه فوايط طبية تفوق المئة دول خ... جابوا منه حاجات كده للمضمضة تشفي اللثة ومش عارف تعمل إيه وعملوا منه معجونات وبيعالجوا منه حاجات كتير أول فيبى حتى أن قطيع أن الله حتى في الإيه في السواك ده العارف زي الاعمش في وضوء قبل النوم زي الأعمش في وضوه قبل النوم الله يفتح عليك سيد كل وكل آية, ايه تامرني وتسجرني في الخطبه اللي احنا قلناها حاج سيد مذاكر كويس لما قام يقضي حاجته واراد ان هو يتوضا مية ميه فخبط بايديه على الحيطه كده وكان زمان الحيطه من الطين لبن كده فتيمم ثم نام قال الله طب ليه انت ما لقيتش ميه نام بقى فقال لهم أخاف أن أموت على غير وضوء محتمل أموت وأنا نايم واحنا عندنا من السنة أن أتوض... أنام وأنا متوضي ف... فيبقى المطيع لله في جميع أمره مثلا اللحية احنا بنكفر حلق لحيته والله ما حصل ما, ما سمعنا أحدا من العلماء المعتبرين يكفر حلق اللحية بل بالعكس حلق لحيته أخل لنا ولعله يكون أعبد لله منا ولعله يكون أطهر قلبا مننا لكن بينبى معاكم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الحكاية الرواية سمعت أنا شيخ كده بيهزأ باللحية هز بييجي في قناة دريم ليه برنامج هو أزهري للأسف برضه وبييجي في قناة دريم وفي الحياة برضه تقريبا وبضحك الناس كتير قوي بيتكلم بلدي قوي قوي هو أستاذ لغة عربية صراحة معلم كبير في اللغة العربية فلاقيته بيقول إيه اللي واد مش عارف مين العجلات اللي بينفخ عجل كده على الشارع اللي عندك الشمال اللي في الزؤال حتة الضلمة ده عنده ليفة في وشه وعمل شي سنة النبي ليفة يا مفتري يا قليل الدين وإنت أستاذ في جامعة أظهر تقول سنة النبي ليفة يا قليل الدين حاجة عجيبة الشكل طيب قول عامل لحية من الظاهر وما بيطبقهاش على حياته في الباطن كان ماشي انما تقول لي يفاه ويجي عند المنتقبة اقسم بالله يقول خيمة ده الخيبة دي ولعياته بالله يبى في جميع امره مين قال اعفو اللحى الرسول عليه الصلاة والسلام تطلع واجب تطلع سنة انا بطبق الامر طلع واجب طلع سنة أنا بطبقه طالما يرضيه انت عارف المطوع الله في جميع امريكا ده العارف بالله عارف حكاية لبس الدهب؟ ولا مش عارفها؟ كان الدهب قبل ما يتحرم على الرجال مباح فالنبي عليه الصلاة والسلام لقى واحد لبس خاتم دهب وما كانش لسه يعرف ايه. التحريم فقال له رسالة قال له يعمد أحدكم إلى قطعة من نار فيجعلها في يده يعني الرجل اللي ذهب في يده كأنه لابس نار ثم انتزعون نبيه الصلم ورمى به ومضى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الصحابة لهذا الصحابي خذ خاتمك انتفع يعني خذوا بيعه خذوا اديل زوجتك للي ليه انتفع به فقال لا والله لا اخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ده اللي جاب للتقريع اخده تانا نه عمل زي ما كان واحد من الصحابة أعتقد نوع عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص لبستوب فالنبي عليه الصلاة الأحمر فنوع صلاة كرهه عليه لأنه ليس بلائق للمؤمن فقام نوع صلاة لما كرهه عليه قام خده الصحابي ورح رمه فين في التنور التنور يعني رح لها أهلهم ولعين الفرن بيخبزهم رح ماخد التوب لأنه عصام شافه مدائي منه ورح مولع به النار خده وعملوه وشوات حطب يولع نار فرجع لابس توب تاني قال له وديت التوب فين قال له رأيتك كرهته يا رسول الله فوجدت أهلي قد أوقدوا التنور فأوقدت به التنور خده وكمله بدك قال هل لا كسوته بعض أهلك إذا ما كانش ينفع للرجال ينفع لمين ينفع إنسان. بس هو المشكلة كان إيه اللي واخد باله إيه اللي شغل عقل الصحابي تنفيذ الأمر. هو قال بس ده خلاص كده هو كده المسألة يبقى قال له العارف بالله المطيع لله في جميع أمره وما عرفه يبقى لا يبلغه شيء في كتاب أو سنة مما يحب الله عز وجل إلا ويقوم به سواء كان فرضا أو نفلا عارف زي إيه؟ وما, يأ... وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وأيضا يطيع الله عز وجل في اجتناب ما نهى عنه أما العارف بنفسه فهو الذي يخاف من حسناته ألا تقبل منه ده عارف بنفسه يعني ده اللي بيحتهم نفسه على طول في واحد بيعمل العمل والخلاص طلع السما بقى يعني كانه إيه؟ ماسك ده كله في ايده لا العارف بنفسه يقول ان عبادتي بالغه ما بلغت لعلها لا تليق لعل عندي عيبا لعل بنفسي آفة لعل في قلبي دخلا لعل هناك مانعا يعوق رفعها لعل لعل يبقى الذي يفعل العمل يفعل الفعل او يقوم بالعمل من عباده او غيرها يرجو أن يقبلها الله ثم يقول أنا أخاف أن أكون قد عملت شيئا يفسد على عمل عارف زي ما قلنا قصة محمد بن المنكدر لما جاءته الوفاة بكى بكاء شديدا قالوا له والله والله لقد كنت تعمل لهذا اليوم أنت اللي زيك ما يبكيش في اليوم ده ده يوم فرحك الله ده أنت عملت الصالحات فساعة الموت بالنسبة لك ساعة لقاء الله فقال لهم والله اني ابكي لاني اخاف ان اكون قد عملت عملا احسبه هينا وهو عند الله عظيم ده عارف بنفسه رغم انه عابد زمانه عابد زمانه فبرضه مازال خايف على عمله زي ما اخذنا الكلمه عن ابي بكر لو ان احدى قدمي ابي بكر في الجنه والاخرى خارج الجنه ما امن ابي بكر مكر الله عز وجل وزي ما نسب لسيدنا عمر بن الخطاب لو نودي على الناس ان يدخلوا الجنه الا رجل واحد لظننت أني هو فهيبقى ما يخترش بالعبادة وما يمنش على الله عز وجل بالعبادة أيضا من ضمن الأقوال في المعرفة يقول أبو سليمان الداراني أبو سليمان اللي الداراني وده احنا قلنا عنه المرة اللي فاتت حاجة صح؟ الدعاء اللي علمه الراجل اللي حضرتك قلت قلته لي لما مر على شاب في جبال لبنان و. وقال له أتدري علامات المشتاقين ومقامات المحبين فقال له كتمال المصيبات وصيانة الكرامات ولأ الشاب بيدعي بدعاء طيب أبو سليمان الداراني هذا اسمه عبد الرحمن بن أحمد الإمام الكبير زاهد عصره ولد في حدود 140 هجرية وكان من كلام أبي سليمان الداراني ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر شوف الاتباع بقى شوف الاتباع المطلق بيقول لك ليس لمن ألهم شيئا من الخيرات ان يعمل به حتى يسمعه من الاثر الاثر يعني الايه السنه والحديث مش كل فكره خير تطق في نافوخي اعملها الا لما اسال فكره الخير دي مطابقه للشرع ولا مش مطابقه موزي زي مثلا النهارده كان كام خمستاشر ناس كتير طقف نفقها تصوم 15 لواحده طب أخوه 14 لا مقدرش طب أخوه 16 بكرة والله ماليش فيه طب يوم 15 ليه عم الحاج قال لك أصله 15 ده يوم النص من شعبان طب ويوم النص من شعبان ماله عم و15 من راجب و15 من ربيع و15 من كذا ماله ده هو كمان لا 15 من شعبان ده نظام كبير ده ده في اي بي في اي بي ليه عندي أصلاً النص هي الليلة بالليل ولا بالنهار الليلة بالليل، ولا في كلمة تانية في كلام تاني؟ فيقولك أنا صايم يوم 15، ليه؟ عشان معاه أخوه 13 و 14 و 15؟ ولا عشان حضرتك بتصوم يوم وتفطر يوم، فكنت صايم 13 فطرت 14 حتصوم 15 فطرت 16 حتصوم 17؟ ولا لأن يوم 15 ده وافق يوم 2 وانت بتصوم اللي اتنين؟ ولا وافق يوم خميس وانت بتصوم خميس؟ ولا وافق يوم عرفه وانت بتصوم عرفه المهم وافق سنه ولا وافق كذا خلاص ما هو في احتمال يطلع يوم عرفه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عامل زي ما كان بيقول له المولد كام سنه في رمضان يعني فقال له ده جه كتير في رمضان المولد ده بس انت مش واخد بالك بس يبقى انا عايزك تقول لي صمتم 15 ليه ليه صمتم يوم 15 إن قلوس لخمستاشر شعبان ده لي فضل أقول له كذبت كذابت رب الكعبة من أين فضل خمستاشر من شعبان اليوم اللي هو النهار مين اللي بيخصص الأيام بفضائل الله عز وجل ومين اللي بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندك حديث نوم خمستاشر ليه خصوصية وسيعجز إلا إذا كان في زمرة الكذابين على رسول الله سيأتي بحديثه اثنين وثلاثة لم يصح حديث واحد في فضل يوم خمستاشر شعبان يوم يوم أنا بقولش الليلة اليوم يطلق على النهار عادة يعني خلاص هو اليوم يطلق على الليل والنهار بس صار يطلق النهار عليه يوم والليلة بيطلق عليها لي فما عندناش حديث فضل يوم خمسطار شعبان إنك تصوم بل إن من البدع أن يخصص خمستاشر لأن تخصيص يوم بعبادة من حق مين الشرع فهنخصص الشرع يوم خمستاشر بعبادة قال لك صوموا يوم خمستاشر واحد يقول لها في حديث عند ابن ماجا بيقول إذا كان تاية النصف من شعبان فقوم لإلهها وصوموا نهارها أنه قلت لك في الخطبة ده حديث منكر منكر عن شديد الضعف تعبد ربنا بحاجات ضعيفة ما ينفعش خضية يبقى عايز يقول لك ليس المن ألهم شيئا من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعه من الآثر عندك دليل على الخير ده يعمله بس خد بالك في حاجه اسمها الدليل العام وفي حاجه اسمها الدليل الايه الخاص يا إما في دليل خاص في المسألة دهي يا اما بيدخل في الدليل العام زي ما سنة سنه حسنه فله أجر, اجر من عمل بها يا ترى تشمل كل العبادات يعني ممكن واحد يجي كده يقول والله من ضمن السنة الحسنه اللي احنا ممكن نعملها احنا في شعبان يلومين دولة والناس بقى كده مقبله على ربنا والكروبات نازله عليها والضيق ومش عارف ايه فنقول لهم يلا نصلي شعبان قيام ليل هو كمان زي رمضان ونملى المساجد فيها لو كان خيرا لسبقان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسون الحسنة فيما لا يعارض ما جاء بين النبي عليه الصلاة والسلام أو ممكن تبسون الحسنة موجودة في أمور الدنيا واحد بينظم حاجة واحد بينساعد حاجة تبقى تبقى حاجة تتعلق بالعبادة حلقة القرآن في المسجد أنظمها إزاي وعملها بعد العصر ولا بعد الظهر ولا بعد الفجر فبيقول ليس لمن اليهما شيئا من الخيرات ان يعمل به حتى يسمع من الاخر زي الجماعة اللي يقولك نهار الميت ما يموت يلموا اصحابهم وقرايبهم يجيبوا مصحف من اللي هو جزء كل جزء في في مطبوع لوحده كده ويقول نعمل له هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فعلها ابو بكر وعمر والخلفاء والعشره المبشرين هل فعلها المتبوعون مالك هل ف... مفيش. فلو كان ما نعمل يا سيدي دعيله. استغفروا لأخيكم فإن الله يسأل يعني معنى كده قراءة القرآن حرام يا عم إحنا قلنا قراءة القرآن حرام ما بيقول لك كده بيقول لك حراموا عندنا قراءة القرآن في حد يحرم قراءة القرآن ليه بكافر العزيز بالله إنما يا عم بقول لك الهاي اللي أنت حطيت عليها إيه لك ليس لمن ولهي مشاية من الخيرات أن يعمل به حتى يسمعوا من الأثر ومن ضمن الكلام بيقول ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أي من النكتة يعني الشيء الدقيق من اللطائف المعرفية يعني يقول بعض العارفين ما نقول لك كل يؤخذوا من كلامه ويراد حتى لو كان زي أبو يزيد البستامي ليه شطحات الله يرحمه اللي احنا قلنا سيرته مش هو سلطان العارفين ليه بعض الشطحات لكن هل بعض الشطحات اللي هي عنده تمنعنا ان احنا ناخد الموافق للحق لا ده بشر يصيب ويخطط فأبو سليمان الداراني بيقول ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً يعني واحد من العارفين يقول حاجة كده من الحاجات الدقيقة اللطيفة فتقع في قلبي وافضل سكران بها كم يوم آه حلوة أودياً مش نكتة من اللي بتضحك نكتة من اللي بتصحصح القلب دياً من إلهي الحاجات المعرفية الرقائقية القلبية يقول إيه؟ فلا أقبل منه قوله إلا بشاهدين عدلين ومش هعمل بالكلام اللي قاله لي رغم انه جاب قلبي و... واثر قلبي وكلام حلو ولذيذ وطيب ما بأبالش منه كلامه الا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة كلامه وفق الكتاب والسنة ولا لا اه اعمل به كلامه خالف الكتاب والسنة ما عملش به حتى لو كان ايه باللازم المهم؟ أبو سلمان الداران بيولي أهل المعرفة دعاؤهم غير دعاء الناس وهمتهم غير همة الناس أهل المعرفة دعاؤهم غير دعاء الناس وهمتهم غير همة الناس تلاقي دعاء الناس العاديين اللي ما ترقوش في المعرفة يا رب شاقه يا رب تجوز يا رب فلوس حلو مال اسأل ربك كل شيء حتى منح البيت حتى شسع النعش اسأل ربك كل شيء احنا لسه جماعة على قدنا يا رب غير العربية واللي ما عندوش يا رب اركب عربيه بقى ها؟ ومال اطلب من ربك سبحانه وتعالى حد يمنعك منك تطلب حسن الدنيا أوكي. ربنا ياتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره الحسنه حسنة والحسنة تشمل أشياء كثيرة في الدنيا من الستر والصحة والإيمان والعافية والأمن والرزق الحلال الرغيد الطيب فاحنا الجماعة البساطة اللي زي حالتنا شغالين ادي دعائنا كده انما اهل المعرفة دعاهم ايه يقول لك مثلا يقول لك ايه سبحان الله عارف لما يقول لك اللهم لا تشغلني بغيرك اللهم اني اعوذ بك من قله علمي بك اللهم طال شوقي اليك فعجل قبضي اليك حاجات كده يقعد يسال حاجات كده حاجات عجيبه فهم شغالين في دعاء ثاني كل واحد واللي في قلبه أما بقى همتهم غير همة الناس إحنا همتنا نتمم العمل ونجيب الركعتين حتى في جماعة وهم همتهم إيه ترى الركعتين دولة مقبولين ولا لا ترى الركعتين دولة كانوا تمين ولا لا ترى الركعتين دولة. سبحان الله فشوف دعائك شكله إيه وهمتك شكلها إيه أبو سليمان الداراني بيقول برضو إيه العارف بالله إذا صلى ركعتين لم ينصرف منهما حتى يجد طعمهما شوف ما يهمته كده همتنا إحنا نخلص الركعتين في وقتهم وهو همته يدق طعمهم همتنا يا بوساط بوساطاء همتنا إيه نجيب الركعتين في وقتهم ننتهي منهم وهمة العارفين يدق طعم الركعتين شوف العارف بالله إذا صلى ركعتين لم ينصرف منهما حتى يجد طعمهما وجعلت قرة عيني في الصلاة والآخر زينة يصلي خمسين ركعة لا يجد لها طعما ده يصلى ركعتين ويدو وإحنا نصلي خمسين ويدوبك نشم شمة بسيطة كده طعم الذكر الله وده طبعا يجي بالمجاهدة ده نيستعلك أبو وزيد البسطاني جاهد نفسه كم سنة؟ 30. وقلت لك قبل كده ثابت ابن أسلم البناني جاهد نفسه كم سنة علشان يدوء طعم قيام الليل عشرين ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما استمعنا إليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصال لهما على نبينا محمد ولي وصحبه وسلم